إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قر فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس فمستقوا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء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 مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُسْتَوًى وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ ۚ أُكُلُهُ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يؤمنون.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 مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون